المؤمد وقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينه وبين المشركين كم الأمد؟ عشر سنوات وهذا جائز بالاتفاق لأنه جاءت بالسنة ما دون العشر جائز ولا غير جائز جائز من باب أولى ما فوق العشر المؤم المؤمد بعشرين سنة مثلا اختلف فيه العلماء فمنهم من أجازه ومنهم من منعه أما من أجازه فقالوا إن العهد الذي وقع بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم وبين المشركين بعشر سنوات وقع اتفاقا إذ لم ينهى عن أقل ولا أكثر وهو عن العهد المؤمد يتبع احوال المسلمين ان كانوا ضعفاء كثيرا فطول الامد من المصلحه وان كانوا ضعفاء وإن كانوا اقوياء فتقصير الامد من المصلحه فاذا اقتضت المصلحه ان يؤمد الى اكثر من عشر سنين فلا باس وإن أغسط في المصلحة ألا يزيد على خمس سنوات مثلا فإنه إيش